بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم له م ر ك السماوات و ا ل أ ر ض يحيي ويميت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 هو الذي خلق السماوات والارض في س ت ة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يرد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها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 في الليل وهو عليم بذات الصدور امنوا الصدور بالله ورسوله و أ ن ف ق و ا مما ج ع ل ك م مستخلفين فيه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 والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أ خ ذ م ي ساقكم إ ن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات الظلمات ينزل على ليخرجكم النبي من عبده وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله واله غاث السماوات والارض لا يستوي منكم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 كنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضلد بينهم بسور له ب ا م باطنه فيه ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب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 بالله ا ل غ ر فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا م أ و ا ك م النار ي ي مولاكم و ب ك س المصير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 وما الحياه الدنيا إ ل ا متاع الغرور سابقوا إ ل ى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم إ ل ا في كتاب من قبل أ ن نبراها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 ثم خفينا على آ ث ا ر ه م برسلنا وخفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رافته و ر ح م ة